اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم اي نس قف كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم فكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن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 وَلَكِنْ يُدْخِلُ فَنَّى يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مُلْكٰنِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِيٓ اَوْحَيْنَا وَالَّذِيٓ اَوْحَيْنَا عَلَيْهِ إِبْرَاهِيم وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَأَهْدِ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ضَيِّنًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ جَنٍّ مُّسَمَّى ٱلْقَضِىٰ بَيْنَهُمْ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 وامرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير والذين يحا يَسُدِيبَ لَوْ حُجَّتُهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُنَازِعُونَ فِي السَّاعَةِ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُنَازِعُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ الله اللطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الاخره نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا اعطيناه منها وما له في الاخره من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 ان يقولوا افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماتك انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات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 وَلَمَّا سَتَطَّلَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنْشِئُ الرَّحْمَةَ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ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 شئ يسكن الريح فيظل النار واكد على ظهره ان في ذلك لايات لكل صابر شكور او يوبقهم بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم فَنَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ الْعَظِيمَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفُونَ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 ثَنَّعَ فَأَصْلَحَ فَأَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ كَمَا عَلَيْنَا فَأُولَئِكَ كَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَذِيلٍ إِنَّ الْمَسَاوِي عَلَى ال وَأَذِنُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَنَا نَارَ الْعَذَابِ يَقُولُونَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْنَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ الخاسرين الذين خسروا انفسهم وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم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 ما إن عليك إلا البلاء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 مَرِينا ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور